Tabarak Allezi Jālafī Semaî Durojān ve Jālafī والذين يبيتون لربهم سجدا وطيا جهنم إن عذابها كان وراءها إنها ساءت نستقر. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَى أَسَامَةَ يُضَاعَف الْعَذَابُ İlla mutabaa ve aman Allahu وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُوا بآيات ربهم لم يصروا عليها صما وعميانا والذين أين إمام؟ أولائك يجزون الغرف تبي. سلاما خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي قد كَذَّبُوا فسوف يكون إِلَيْكَ صدق الله العظيم